Thank you. Sal ye butter you يا ناموس الديان وكل جريح فرقان على صدرك سجاد عزي الأنيس والجاد يا برهان الوفاة وللعدال أحروف تجلد جبهتك فوق رمح رايات وعلى عيونك تطوف تسبح الآيات تجلت جبهتك فاكر الرمح رايات وعلى عيونك تطوف تسبح الآيات سلطان الحزين يا راهب الدمعات يا سلطان الحزين يا راهب الدمعات يا حبل الوصل بين القلب والشور على جروحك تصلي من نائبة تسفور على عرش نحن كل مبطور على جروح تصلي نائبة تصلي على عرش نحن كل مبطور ثورة جفن حزنك على الأهداف ومحرى بالنحيب الشي بالمحرى رسم لوحة فريدة دمك من وللغير النحار من هل يسير الروح المحب بمحبتك أشواء ينام بها الهواء ويصحب جرب مشتاء الروح المحب بمحبتك أشواء Gue se referred on as you. Sur Ni na U live in白. Su vaado Tideh ke lih shadi yinna يا لينا يا حسين اهتف على عهدي اضل اسرا ورجل وادم الاحدي غيرك يا زعيم روحي فلا عندي يجالي وحشتي بنهلي العسير والخوف أذوب النص هواك ومهجة العبر يا أعظم شريح كبر الدهر كبر هو اكو من جتل عبره يا ادم جريح كبر الدهر كفر على فراقك ديني لحظه شي صبر على فراقك ديني لحظه شي صبر SIR HUBBAK ALA AYONI IBAN MAKSHUR ALA